السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد وعليكم بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من تلقاء بذاته الكريمة وبعد فالله أسألني أن يوفقنا في ديننا وأي علمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تقذنا يوم العذاب، ولا واجعل خير أيامنا يوم لقاء وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من المضي إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وأقبلنا الشاكيا وجسدا على البلاء صابرا وعما لم يتقبل وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم يوم وديق ونسألك ربنا السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على آباء من الأنبياء ريه على آل الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يجال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة النبا وما زيل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع وجيد عاد وتعلمون أننا في آخر لقاء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 جرنا إلى حديث أصبح دار في هذا الوقت وفي هذه الأيام فقد ظهر الكثيرون من المتبدحين على القرآن والسنة تبدحوا على القرآن لما أول القرآن تأويلا فاسدا ولم ينظروا فيما قاله أهل العلم ودعوا أنهم كبراء يفهمون فهما خيرا من فهم السلف الصالح كانوا تمجحين أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنهم أخطوا الأحاديث بعقولهم العقلة وطعنوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تلك الأحاديث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 مثل هذه الخرافات والطراهات ويسمى عبنام الرفاع من هنا رأيت أن الحديث عن قضية الشفاعة من الأهمية بمكانه وينبغي أن يبين من كل جوانبه حتى لا تبقى في ذهن المسلم أدنى شبهة خاصة وأنه قد عمل جهل وانتشر وكثير من المسلمين للأسف الشديد حظ لهم من علم ديني وحينما يستمعون إلى أنثال عدنان هذا فهناك من يطرب لهذا الكلام وهناك من يخدع بهذا الكلام وتلك مصيبته ولذلك قلت عدنان هذا عنوان له بأنه مفكر وهو الطبع مخرف إن أراد أن ينصفه فهو مخرف ولكنهم يعني عنوان له في الفاذ على أنه مفكر والله ما هو بمفكر ما يقوله إنما شرقه من أصحاب الشبه القدامة زي زمان لما تكلمت عن زكريا بطرس هذا الكلب الذي نعق على الإسلام وعلى رسول نبح على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن الشبه التي جاء بها إنما هي قد أثيرت قديما وكل اللي عمله أنه أحيا شيئا كان قد مات في القديم فأحياه الآن كذلك هذا العبنان السوري يحيي بالضغط ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة ومن هنا أيضا أردت أن أعرفكم على المعتزلة وأن أعرفكم على الخوارج وهذه الأمور ينبغي أن تعلموها ولا أقولها بملء فيه ينبغي أن تعلم خاصة وأن لا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 وحكم الإسلام في هؤلاء حتى لا ينخدع به الناس ومن هو مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن المؤتزلة ومذهب المؤتزلة وكيف أنهم يقفعونها لمن مات وقد ارتكب الكبيرة ولم يتب منها بأنهم مخلد في النار وأنه في منزل بين المنزلتين وبالطبع كان لا بد وأن ينكروا الشفاعة لأن الشفاعة ستكون نعاسلة وحلف لأصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا منها. وهنتكلم إني بعض الناس قد يعتقد أن الشفاعة يعني هي لها لون واحد وشكل واحد. لا هنقول يوم القيامة في خمس ألوان للشفاعة خمس شفاعات خمس شفاعات طرف عليها وتعلىها فمنها سيكون الشفاعة لأهل الكبائل الذين ماتوا وقد ارتكبوا الكبيرة ولم يتوبوا منها ولم يتوبوا منها، فهؤلاء سيأخذون قصة من العاب في النار ثم يشفع لهم فيخرجون من الله هذا يتصابم مع النقى له المعتزلة المعتزلة عنده ده مخلط في النار ما تقولش لكافر ولا مسلم هو في منزلة بين المنزلتين طبعا كلام عظيم. في منزل بين المنزلتين لا كافر ولا مسلم وعندنا وعن يا كافر يا مسلم لا هو لا كافر ولا مسلم عندهم في منزلة بين المنزلتين ويخلق في النار فبالطبع إذا قلنا بالشفاعة فهذا يصطدم مع مذهبه الخوارج أشاد الخوارج أشاد الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة التي ما ورمياتك منها هو كافر مش تقولي بقى منزلة بالمنزلتين لا لا لا لا دا عندهم كافر واحد كارتب خارج خلاص كافر مخلد في النار فكيف تصح لهم شفاعة ها؟ وإن دا بس الله سلام خرج من النار هذا لا يكون وهذا أيضا يتعارض مع مزين وهذا شقل للحديث أيضا عن الخوارج وهو الحديث الذي كنا قد بدأناه وأنمحنا إليه في نهاية المحاضرات السابقة وقلت أنا باهتمه اهتم كثيرا جدا بالحديث عن الخوارج لأنهم يعني انتشروا انتشارا غير عادي وهناك رؤوس لهم في مصر في مصر ويستقطبون شبابا صغار يعني وهذه مسألة ينبغي أن, أن نقر بها أن نقر بها فأما رأيت هذا بعيني وسمعت هذا بأذني ونظرت هؤلاء بالسجون في عام 93 في 86 وأخيرا في 2010 في 2010 أنا دخلت في السجن أبي زعبل وجدت عمبر كامل يتبنى فكرة الخوارج يتبنى فكرة الخوارج وكلهم شباب صغار يعني أعمارهم لا تتجاوز الثلاثين وملقنهم كلاما عبيطا اللي بقول الخوالد وهم يعني أهل حيثة في إقناع الناس وللأسف الشديد دان به هؤلاء ويا ليسهم لنا حتى بأن نناظرهم أو أن نتكلم معهم كل ما قالوا لا أنت كافر والبيعة زادت واحد يغل بالسلام وانغلق الباب وانغلق الباب فهذه ظهرة في منتهى الخطور ينبغي أن نلتفت إليها فمن هنا عرجنا إلى حديث البخاري وهو الحديث الذي يتحدث عن هذه الفرقة والذي يبين أنها أقدم الفرقة أنها أقدم الفرقة أقدم فرقة ظهرت في الإسلام من الفرق التي زمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع لها بالنار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 ومبدأ برورها كما قلت إن في هذا الحديث الذي دع أبو سعيد المخارب ويحدث به أبو سعيد القدري أبو سعيد القدري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم مالا بيوزع وأنا قلت لكم في المحاضرة السابقة دكت سنة تسعة هجرية سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فأرسله ذهبا النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم بما يتراءى له وبمصلحة الإسلام والمسلمين وهذه مسألة مخولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل يقال له عبد الله بن ذي فقال له اعدل يا رسول الله قلت لكم في الفضل أشد من إن قال له ألم يأمرك الله بالعذب قال بلا قال والله ما هذا باعدل جرأة وإيه اللي وهم الخارج كده عندهم جرأة وإيه اللي يعني هناك كما قلت من كفر الأنبياء وكفر رسول الله وجلشنا مع هؤلاء اللي وناظرناه كفر النبي ويكفر النبي بكل إيه اللي تأذب يقولك النبي ده كفر في 12 موضع يكفر وبعدين لجأ للإسلام تالي ويكفر ويجأ للإسلام تالي هذا الصحوص يليس يقول هذا الكلام ويسوق من الأدل ما يسوقه على ذلك يعني عنده أدل يا تمام خبارك فعندهم بجاحة وإن للأدل ولذلك بعضهم لما سألني يعني إيه الجرأة دي قلت لا تستغربوا سيدهم بدأ هكذا بدأ مستطينا على ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد داعي لهذا المبهى كان بهذه الشكلة خرج عن الأدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم الضرع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد احمى وجهه وغضب وقال لهم من يعضل إذ لم أعضل يعني ما كانش النبي هو اللي يعضل ما من الله يعضل فسوء أدب وتطول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بالطبع كما قلت لكم أعظب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأنتم تعلمون أن عمر كانت عنده حميه وحميه في الحق وحمية في الحق وبقوله في وحمية في الحق فكان لا يتحمل أن يسمع مثل هذا الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوقي أن من واصم النبي صلى الله عليه وسلم رضي فقد كفر خلاص خفر. كفر كفر إذا كان الله يعني قد قطع عليه بالحلم وقد قطع عليه بالعدل وقد قطع عليه بالحسن وقد عليه وكذا, وكذا. فحينما ياتي إنسان ويجرده من هذا فقد كذب الله واستطال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالطبع هذا قول يخرجه من الملل، يخرجه من الملة وهذه بقى طبيعة عمر ما, ما عنده يعني أنصاف حلول يعني في غزوة بني المصطلح لما خرج هذا الكلب المرافق عبد الله بن عبيه سلول وقال على المهاجرين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال شم من كلبك يأكلك تخيل لما يقول هذا الكلام عن النبي والمهاجرين ويشبههم بالكلب العقول الذي إذا ما أحسنت إليه ما تحسن إليه أول ما يعد يعد عليك فعايز يقولي أن أكرمناهم وأويناهم وأود الجهيين لوقتي الروح يلا ويكلونا فعلى طول حمية عمر كل مرعب بده نباش فليضرب ها عنقاه يا ذي اللحظة قال عمر على الكلام دعني يا رسول الله اعظم عنقاه وهو محق في هذا لأن هذا قد خرج من ملة, من ملة الاسلام ولذلك لم يقل عمر هذا وحده لدي جاءت لواء وخرى خالد بن عزق قال نفسي الكلام ولا تعارض يعني بعضهم يقول لك هو كان خالد خالدا لعمر لاثنين ياب وخالد قال نفسي الكلام دعني ألزم رقبته والشيء يلا فده كلب من الكلاب وبيليتهم وبيليتهم، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنت هتجد ان البخاري عنوان لهذا الحديث بطرد من يستحق القط طرقة القط يستحق القط، يعني عايز البخاري ان هو يستحق القتل ما أخطأ عمره ما أخطأ قال، هو يستحق القتل. لكن أحياناً تترك من يستحقك ليه؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون أي فتنة. فأنت في قضية دفع الضرر لابد أن تنظر حولك اللي هتركتب عليها ضار أشد أم لا؟ لابد أن تكون عندك هذه النظرة. يعني لما حدث خارج الكلاب اللي خرجوا واقعدوا يقولوا أرض أرضينا ها. وكسروا وأحرقوا الكلب القسم قلب اللي خرج جوه هنقتل المحافظ حر قتل وهنولع وهنعمل ومش عارف ايه كل ده بنستصرنا وخرجوا فيه مظاهرات بالطلب العرض احنا الأرض. وغبرت في حاضر الارض واغيبلك وسبوا بالسلفيه والسلفيين كل شيء استصرنا ولاات الادب عايزين يتربوا وقلفع على الهواء كده على ليه ولا لا الادب عايزين يتربوا خلاص وكثير من الشيوخ راح متصل بيا احنا بقى يعني مش عايزين يسكتلون لا لا انت متحسبهش برضو كده تلابد ان انت تكون ليك نظرة ها شاملة وعامة الاضرار بقى اللي هترتبت عالة ده الترى ده دول ضعر بقوا مخلاص قولا لا تلقاتب عزيزة رب ما في كلام لكن الخروب انت بقى هترتب عليه هو ده السؤال فلازم تحسبها كده مش عملية انا بهجم وخلاص لا لا وانت مش هتكون اشد مننا حمية لما اعزاء نفس الحمية هو ولكن لابد ان تكون هناك نظرة حسابية تحسن عمر عنده هذه الحمية لكن ليس بنظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع دع سيبه طب ليه ده هو يستحق القتل والله يستحق يستحق طيب نسيبه ليه أخذ بالك بقى من اللي جاي خذ بالك من اللي جاي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن له أصحابا لا مش لوحده لا مش لوحده ده في ناس على أشاكلته بنفس المنطق وبنفس الكلام وبنفس المنهج وبنفس إلة الأدب وعدم توقير النبي وإلى آخره حدث كيف ما فقال إن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم خب بالك دول بقى خب بالك دول بقى هو ليس بمطردك بشواء طيب واللي معدل ايه والله لو جماعة خرجوا أعلانوا الردة والكف موت الكل وخلصنا لكن الذين هم معه في ظاهرهم في ظاهرهم هم أشد مني ومنك إسلام ده في الظاهر ده في الظاهر إذا هم محسوبون عليهم بل هم محسوبون أفضل منهم ليه؟ قالوا كده واتفرج على أصحابه هتلاقيهم كده يحطر أحدكم صلاته مع صلاته اتفرج عليه وبيصلي واتفرج عليه في قيام الليل انا والله وقيت هذا في السبول يعني انا بقى شفت هذا الواقع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعين بعين سواء التكثير دول بكفر الدنيا كلها هم كفريني هم كفرين المجتمع وعنده يعني انت بتشغل في الحكومة الموظف كافر شايل بطاقة كافر شايل كارلي كافر, كافر. كافر. كافر. خاربين الدول خاربين الدول ومنهم من بدأها كابرة ومنهم من لم يبدأها كابرة يعني لما دخل السجن فاستشعر الظلم مال إلى هذا الفكر ها في ظلم وفي قسوة وفي كل شيء ها لكن ده ما يخرجش عن حد الاعتدال ولا يجرمنكم شنآل قوم على قال لا تعديلوا اعدلوا هو اقرب لكن في ناس منهم ذاقت الظلم فأصبحت قابلة للتكفير فراح نكفر حسن ماشي يا عام راح نكفر أمن الدول ماشي يا عام خلاص وبعدين بدأت العملية تسحب شوية في شوية بيتجيش كافر والحكومة كافرة وبعدين تيجي تجي للمجرد أنك تتناقش معاه يقول لك بداياتك يعني إيه تبا بتكفرش يا عاما أنا هتكلم معك يقول لك هي كده ما لم يكفر الكافر فهو كافر فباعة بظلة كافر وده كافر ويكفرك من غير ما يسمعك كمان الى ان يثبت له انك على مذهبه. فيبقى عنده الاصل فيك الاصل فيك الكفر دون ان يلقى دون ان يسمعك لعدم يلقى بيعمل لك اختبار ويرى انت على مذهبه ولا مش على مذهبه دي كانت حقيقة موجودة مش عليهم من كيف ومش عليهم من مغفولها ووقع فيها كثير من شباب واقع فيها كثير من شباب وكانت من الصدمات والله يعني أذكر وإحنا في سنة 93 كان في أخ أنا مش هذكر إيه وكان من أحب الإخوة إلى نفسي وإنتي الإخوة كشفوه رايح جاي معايا لك ده يعني حبيب الضرط خلاص ويا ويربنا سبحانه وتعالى قدره خرجنا من من السجن بعد ما خرج الأخ ده حصلت مشكلة جوه السجن دي حقيقة أنا أقول إيه لك وقع تاريخنا عارف كويس قوي خلاص حصلت مشكلة جوه السجن جوه السجن كان فيه أخ من زعماء الجهاد واخد بالك كان يلقب بامير الجيوش مش هقول أسماء برد خلاص فصاحبنا ده يعني عمل فنظيم وله تلامزة بلد بدأ يبعت لهم أوراق معه كان بتجاوز اتنين مع زوجاته مهم ويعني ايه لما نخرج واستعدوا هنعمل ونسوي مش عايز اكون في تفاصيل ده حقيقة خلاص فلما رأى صاحبنا اللي كان ماشي معايا ده خارج هو كان يعرفه وكان بتربطهم ببعض ناسا فلما لقى خارج قال له يا فلان انت خارج تبقى معانا بقى فلما تخرج قال له فلان واشوف هتعمله ايه ومش عارف ايه فقال له أنا مليش جاعة بالكلام ده خلاص أنا مليش جاعة بالكلام ده أنا تكلمت مع الدكتور والدكتور تكلم بي حكات ان تفرقع وتكسر وقنبله هنا مش عارفت هنا الكلام ده ما ينفع خلاص أنا مليش جاعة بي فأنا خالد ليه منهة تاني خالص خلاص فما متكلميش الحدوثة دي وقل لي قلبات شاء الله قدر ان أمير الجوج ده يعني ينكشف الموضوع بتاعه واخد بالك رعهم جايبين اللي برا وجايبين اللي جوا اللي منهم امين الجيوش لو عملوا لهم قضية وخدوا فيها احكام عسكرية تمام فرعهم مسكينهم طبعا عشان بقى انتزع منهم من انتكلمتوا مين ودعتوا مين وطبعا تعذيبوا بهدلها انت لا تتخيلها فامين الجيوش ده قال لهم انا من الناس اللي تكلمت معاهم فلان اللي اتخرج ده كان خارج ده لتراتوش رعهم جايبين قلت لك انت قدري الجيوش ده كلمك في الحدوتة كذا كذا كذا اكلمني بس انا قلت له فانا مجيش جوع بالكلام ده والكلام ده مش مصبوط وما ينفعنيش قال له هو قال كده بعض وهو قال كده بعض قال له طب خرص يبقى له كده عبدالي نعيب قال له لا انت عرفت ما جيتش قلت لنا ليه عشان عرفت وما جيتش قلت لنا ليه دي الطقس صاحبنا دا في دي عشر سنين والله كما اقول ده حقا ده تاريخ انا عارف كويس او عشر سنين يحرقوا بقى ولا ما يحرقوش يعني حاجة بقى فاستاصق غيظا خلاص ويتحكم عليه بقى عشر سنين فشيء الأخضار بقى ودي الكرسى اللي الواحد ده بقاش يعني لا يصدقها شاء الأخبار هو أخذ الحكم ده في ستة, في ستة وتسعين خلاص ستة وتسعين فلا دخلت السجن 2006 الوقت اللي ودوني فيه لأزوغلي كانوا جايبين فلان ده مخلص الحق بتاعه خلاص خلص العشر سنينه طبعا كلاب أمن الدولة ما عندهمش ان الحكم تروح يعني في ناس يبقى واخد خمسة وعشرين سنة خلط الخمسة وعشرين سنة مش روحوه لا هم ينزلوا المحكمة المحكمة تصدق على انتهاء المدة بتاعته مش روحوه على البيت روحوا مواخدينه على لازغلة روح لازغلة عملوا جواب يعتقلوا ورجعوا السجن تاني تخيل اللي بعد ما يقضي 15 سنة 10 سنين 25 سنة يعاد اعتقاله. نفس الكلام اللي عملوه مع الشيخ عبود لالشيخ عبود خلص تقبيل 25 سنة أعادوه 31 سنة 6 سنين كمان ابن عم طارق الزمن كان رقض 15 سنة أعادوه 16 سنة فوق 15 سنة يعني اعتقاله أكثر من اللي وقده حقب الوقد 15 سنة هم أعادوه 31 سنة 16 سنة فوق 15 هكذا كان كلاب أمن الدول لا يحترمون يعني ليحرسجون اليهود والله عند اليهود اليوم اللي تخلص به عقبك ما يقعددشي ساعة ساعة ساعة ما يقعددشي ساعة فوضع كم معانا أف كده من الإخوة اللي بتودي في المراكب سلاح للفلسطينيين رب الله بلك لهم له يا رب فاتماشا فاليهود حكموا عليه بثلاث سنين اليوم اللي تم فيه ثلاث سنين ده ضع. رأى هم مفرجين عنه باتوم وعدة هتموت مش عشانه يا عبدالله تفرح بالافراج عنه تقول لك ما هيجي هنا وفعل اول ما جيه هنا رأى هم في السجن سبع سنين اعتقال اليهود احترموا القانون كلاب امن الدولة عندك هنا كانوا لا يحترمون القانون عندهمش عادي اسمها احترم القانون كانوا فوق القانون فوق كل حاجة فوق كلها وليس عندهم لا رحمة ولا شفقة ولا دين ولا ادب ولا اي عاج هو احرقهم جميعا فطبعا عشر سنين يعني اخذ انا الشخص ظلما فتغير حاله فلما ذهب في سنة 86 فيلاثغلي لقيته خلاص نازل مفرج عنه 2006 مفرج عنه فريحت جدا فلما كلمني بعض الاخوه ان زغلول ثلاث ايام كده هو كان في الحجره اللي في مصر فقالوا لي انت عارف فلان يا خبر ابيض ده الودى فراغك اليوم وموجود جوا في الحجره دي فرحت جدا وقلت بقى اخش اسلم عليه وعشر سنين ما ما شفتوش فوجدت بعض الاخوه قال لي لا ما تخش ليه قالوا لي لا يعني هو ما بيسلمش على حد طب ماشي ده معاكوا يعني المساله تختلف فدخلت سلام عليكم والله كما اقول لك سلمت عليها فلان السلام عليكم صلاح مط وش وسكت ده انا بقول له السلام عليكم انت مش عارف انا مين قال له لا عارف شو بتصور عبد الله الطلاع انت بتردش ليه الحينما تكون مسلما ارد عليك لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم مره فهذا سرطان فكر التكفير هذا سرطان لو فكر الخوارج سرطان بدأ يتفشى بالأسف الشديد بدأ يتفشى سرطان ونقول أبلي بسرطان هذا السرطان ينبغي أن نحمي منه أبناءنا أن نحمي منه أبناءنا ولذلك عمت ولد لصوص يتكلم عن فكر الخوارج وعن التكفير لكن خلاص هو كم شخص اعتزلوه ما وش سمع حتى خلاص ما ما عنده استعداد للسماع خلاص هو بقى كده والأصل فيه كافر, كافر كافر كافر كافر كافر هذا ترتب عليه جملة من المصائب اللي حصلها جاء جملة من المصائب حولها لك الآن لاننا بيتكلم بقى ايه اللي بيحدث ايه اللي بيحدث فهذا الجنون يكون لكن تكثير من أحطر ما تكون ولاها ضوابطها ولاها كذا ولاها كذا فالحدث ان هذا كما قلت فيك التفشي فشوف بقى النار صلى الله عليه وسلم شوف بقى اخوانا دول اللي كفرون دول شوفوا بقى ازاي يقوم بيصلي بالليل والله كنت اقول صدق رسول الله فعلا تحقر صلاتك مع صلاتهم صلاته يعني لقدت ام صلي اربع خمس ركعات وهي رحل ما شاء الله ايه قيم الليل والله كان يكون الساعة رحبة لحد الفجر و تلاقي الوقت في موقف زي الواتف زي الواتف ويقرأ القرآن كله ومعظمهم حدث القرآن تخطخ تخطخ ثم تقعد تبصله تقول ده أنا مجيش في في حاجة لكن هو النبي قال كده قال له أصحاب يا والله تحقنونا صلاتكم ما مع صلاتكم كيف يصنوا الزل تقول ده أنا مجيش فيهم حاجة وبعدين على طول بيصوم يوم ويختار يوم أنا ما اقدرش حتى هل يتلو خميش ما اقدرش فتبص لصلايتهم ولصيامهم تقول صدق رسول الله او الله صدق رسول الله صدق رسول الله فتحت صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع صيامهم, صيامهم. ودي نفس القضية المشكلة التي حدثت لجندهم هذا الصحابي الجليل لما خرج علي بن ابي طالب لقتالهم وكان معهم دندب. فجنده تسلل كده عشان ينظر إلى معسكرهم كان عنده النهران وقصة معروفة وهنتكلم عنها. خلاص فيقول يعني فلما نظرت إليهم فرأيتهم يصلون وعليهم الأذر إذنال بعد يصلوا وإزاي بيقرأ القرآن وإزاي هم أهل زهر مش لبسين لبس يا. شوف جندب نفسه بيقول فواقع في نفس الشك يعني دول اللي احنا داين لقتلهم اللي ما نجيش فيهم حاجة مثلا سابدتهم دي كده خلاص فايه القضيه كده ولذلك على سكره القصه بتمامه انه بعد كده هيقول صدق الرسول الله ينقلب عليهم ويقاتلهم ويقاتلهم بس الا ما فيها قصور ما فيها قصور خلاص فشوف النبي إداهم أرسال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم أنا بأقسم بالله أنا رأيت وهذا رأي العالم يعني هؤلاء كانوا أشد منا صياما وكانوا أشد منا قياما عشدت بها عارف عشدت بها عارف لكن بقول صلاتهم وذلك كان بعض الناس يقول لك دول دول دول شوف يحملوا إيه يا عم ما النبي قال ذا ما النبي قال ذا لأجل هذا قال النبي لعمر دعوه دعوه ليه لو قتلوه ايه اللي يحصل الطائفة دي مش هتذكت هت... سوف تنتصر لا فعي المسلمين يقتلونهم هم الأخرون هذا يحدث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قتلناه لقال الناس وإن محمدا يقتل أصحابه فهي كده بقى وإما محسوبين ايه محسوبين ايه محسوبين كده أنهم ما شاء الله لقوة إلا بالله يعني من أشد المسلمين إسلام فمحسوبين كده فالنبيه هذا سيستغلوا أعداء الإسلام لتنفير الناس من الإسلام يقول لك هترعوا وتبقى مسلم هيجي هيجيلهم يوم ويقتلوك وهو ما اقتلوا في بعضه فهيجي لهم يوم ويقتلوك فستستغل هذه أسوأ دعاية ضد الإسلام وده اللي حاصل الآن انت الآن الحرب المعلنة على الإسلام حرب إعلامية اشتبعال حرب إعلامية شوف كيف الإعلام بينطفر الناس من الإسلام والحكم الاسلام الإسلامي والإسلاميين كيف تعرف أن دي حرفة إعلامية حرفة في حرب إعلام ولذلك أنا الآن بنحرص أنا كلام بقى لأن يقول لنا دور في, ال... في الإعلام يالله إنت هتقوله أنا هقول مش هسكتلك مش هسكتلك هي كده ربني كده كالخراك إحنا أفواهنا ها مكممة والإعلام مفتوح لهم على مصرعية الآن الحمد لله بقالينا قنوات وبقالينا وبقالينا وبقالينا ونقول نعرف ومعرف فالنبي كان يخشى من هذا النوساء استغلال هذه القضية إعلاميا كل النتيجة أن ينفع الناس من الدخول في الإسلام بل قد بالك ده النبي مش وصفهم بالوصف ده وبس اللي يعني تحقّر صلاتك مع صلاتين وصيامك مع صيامين لا ده بداهم هوصاب تيلة جديد هوصاب تيلة جديد منها يقرؤون القرآة يعني ما تمر عليهم إلا وتجدهم قرآة للقرآة الكريم للقرآة الكريم والله الذي لا لو فيهم ناس كب تقرأ يا مش عايز يقول لك ايه نصف المصحف في ليس نصف المصحف في ليس يعني ايه راح فينا يقرأ جذب ولا نفسه خلاص نص المصحف في الكريمة أذكره المصحب ورايح جل رايح جل رزاك كالنحلة كالنحلة بس شوف أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره ده في غير نوال معاهة دي كده واسع يا بل يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره انت عارف يعني إيه لا يجاوز حناجره فبعض قال العلم اللي بره البعض قال اللي جوه ثاني بعض أهل العلم قال اللي العلم قال لي يعني يعني بعضهم قال بره لا بره على جاوز يعني لا يرفعه الله لان والعمل الصالح يرفعه ومعنى هذا أن قراءتهم لا تقبل منهم لا تقبل منهم ده لا تقبل منهم البعض قال جوه لا جوه لو جاوز على جرو ما ينزلش للقلب يا يعني كل العمليات عملية إيه؟ لسان أما أن يقرى القرآن في قلوبهم فلا فلا لا يمجاوز الهزيرة خلاص ده مما واصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم هتالي بقى عشان ما تقترش بدا عشان ما تقترش بدا كمل لك النبي الوصف عارف قالك إيه؟ بعض ذاك نواة وهتلاقيها بعض في الصحيح وفي غير الصحيح يقول لك يقتلون أهل الإسلام ويباعون أهل الأوتام تخيل قال لي بقى لصلاةه مش عارف عمله ازاي وصيامه عامل ازاي وقريء القرآن الكريم لكن فرع بقى عليه بيعمل بقى يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوتام يبقى حضرتك في نظره مرتد فياجب قتلك الآخر في نظره ظلم ومعاهد فما يقدرش يقتله تخيل ده بقى حصل معانا والله جي سنة ٣٣ كانت معجانة بقى فدخلنا شوفنا بقى التكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير هكذا مكفر فضع اه والله حاجة كده يعني صفات خالص ايه المعجنه دي ايه المعجنه دي ف يعني محقنا حاطين الكوتشات والجزم على باب الزنزالة خرجنا مليناهم استحلونا وكنت عنده ايه مرتاب خلاص مش فبستع... والله كما قلت انا بعلق بالله اهو وانا هجنه ده حقائق دي حقاق وزيك لما خلقك كاف سعين وكل في هذه الخلال وانقلب عليها معظم المهاجد الدكتور تلعبها بقى القضية ومنقلب عن اخوة لا يا حبيبي الدكتور مش مناسب، الدكتور مش مناسب مش معاك ومعاك وعليك وعليكو اه بدي الحكومة على دماغها وبرع عن سلسفين ابا قص ببرع لكن يوم ما هشوفك غلطان مش هسيبك برضه فتتكرش ان انا يا اخوة معاك على طول او ضدك على طول لا لا في طافت طافت فهموها زي ما فهموها انقلب انقلب انقلب ولا يعلم هذا لا ببص ورايا ولا باجي حد بس في حق خلاص في حق قلت لا فجينا في 23 والله حدثت حادث هروب هرب اخ اسمه هشام فقفلوا عليه لو عنا لو عندنا فحصرت عندنا ازمه كل حاجه طبعا الشاي سكر جبل كل ده يعني فكان عندهم خزين لأنه معظمهم كانوا طجار يعني بيبيع الحاجات دي الجوال لجوه السجن والله يجلاز لا يجلق لابا حرفه اوه اي مناتها وعسب عليك كان معانا في السجن بعض الجنيين وانسا ينخش لازم يابن فيه جنائي عشي بفان وبعض الجنيين فكان فيه مواد اسم ويب اصبحت خلاص فكنا بنشغاله وخدام يعني يطنس يمسح بتاع مش كده يا خلاص ده جبيرهم لما دافل علينا حصل عن دي لقيت من السكر كانوا أتاكدوا السكر في تلاشة أيين كان باتنين جنيه فروح عشان يشتري منهم السكر قالك بخمسة جنيه يا عم احنا اخوة مين اللي قالك ان انت مين اللي انت اخوة. خلاص يروح وليم عشان يشتري منهم السكر يدونه بثلاثة جنيه فكنا ندي لويليام 3 جنيه شويه مننا السكر تخيل ان ويليام هو اللي لنا السكر من ايدهم دي كارثه دي كارث بعقول عاقله بعقول عاقل لكن دي حقيقه قالها النبي ان انت عندك انت مسلم مش هيبقى الناس عنده وقالها صريحة مدوية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ده كلام النبي مش كلام ده حصل والله يا والله يا اللي اني سيدنا علي عسكر بالقرب منهم طيب نقاتل ولا من قتلش فقال للمنمعة انتظروا حتى يحدثوا شيئا وهعلق الحاجة انتظروا حتى يحدثوا شيئا فمر بهم عبد الله ابن خباب ابن الارد ابن صاحبي، ابن صاحبي عبد الله ابن خضر ابن الأردية. هي بتمامها في كثير من كتب السنة وفي مقدماتها مصنف النبي شيخ. كان معهم رأته حامل. فلما مر بهم وسألوه من أنت؟ فقال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذكر لنا حديثا من احاديث ابيك فذكر لهم حديثا اه لسه هذه القصة دي تماما خلاص فقال بعض لبعض قيدوه واسبحوه كيف قيدوه واسبحوه ده اللي قالوا الناب اسبحوه عبد الله ابن خباب قيدوه واسبحوه خلاص الغريب بقى العجيب اللي لما قيادوه حصل قدامه وقع غريبة كده وقع غريبة كده اللي كان فيه مزودة او بيقال ان فيه حيثة ارض زريعة واحد يهودي فاقض احدهم منها تمرة فاعتب عليه الارض بيقول له تأخذ تمرة معاهدي يعني واحد بينه وبينه عهد فعبد الله ابني خباب يقول له إيبا إن لا لأشد من حرمتي هذه الثامرة عامل حشاب لثامرة بتاعة يهودي وبطريق دمه مش لئه قول لما جاء اليهودي ما قتلوه يعني جاء ما قتلوه قال له نقتل أنه من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمانه وعدوه اللي النبي قاله ثم ذبحوا عبد الله ابن خباب فلما صرخت امرأته بقوا بطنها وقتلوها وقتلوا وليدها تقول لي مش عارف إيه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وبهذا نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل له أهل الأوثال، أوثال. صفا الله عليه وسلم تجدون محلقين، يعني من عادتهم إن هما إحلاقه، شعالهم كذا، شعالهم كذا، شعالهم كذا، وراح نديهم بقى العلامة القاسية ما بقى. فقال آياتهم ده اللي عاديم معنا دول اللي كان عاديم معنا دول مزدريين لا ده لسه بقى أتكبر ها شوكاتهم ويوم ما عتكبر شوكاتهم ويبقى ليهم بقى ظهور ظهور ظهور فعلي خلاص هتعرف باب علامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل طبعا بيقول آياتهم بيقول ايه بقى خبارك بقى لما قلنا صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم اسمع الحكم عليهم يمرقون من الإسلام هذا الحديث أقول معنا صحيح المخاري كده يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميهم يمرقون يعني ايه أخذ بصرعة من بالإسلام كما يمرق السهم من الهيه الرمية إيه لا كما يمرق السهم من الرمية وذلك النباح يكمل كلام يمكن أن صعب عليك لكن اللازم يتفسر خلاص كما يمرق السهم من الرمية فانظر في قذذه فلا تجد شيئا فانظر في نصله فلا تجد شيئا طب ده كلام مين بقى ده كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في رصافه فلا تجد شيئا تنظر في نضيه فلا تجد شيئا ثاني ثاني النبي يقول ليه يمرقون من الاسلام لسه بقى هنشوف حكمهم مهمين حكم قتلهم والحكم عليهم بالكفر هم كفروا انا مش كفر ويقاتل ولم يقتلوش بمهم جد خلاص نحن نقول للسورة حتى تكتمل في رأسه لكن كلام اللي فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم تنظر في قذفه فلا تجد شيء تنظر في نصله فلا تجد شيئا تنظر في رصافه فلا تجد شيئا تنظر في نظيه فلا تجد شيئا بالحكا دي اللي قال زيط تجيب السهم السهم مركب من اربع اشياء حلم النص اللي هو السهم التقع حد السيف ده خلاص تحت النصر ده في قبلة حديدة مبلفوفة عملة زي الخامسة كده اللي بيلحم بي بي بي بي فيها النصر وجسم اللي ايه السهم خلاص الحفل حديدة المدورة زي الخامسة ده اسمها الرصاف السهم الرصاف اللي ايه السهم يبقى انا عندي النصر وعندي ايه ها الرصاف ده وعلينا عندي الجسم التاع السهر اسمه نضية نضية يعني ده جسم اللي ايه خلاص وعندي قبل قدر السهر قبله ريشه اللي هي الحيات تلتاقى عمزها ريشي عشان لما يطيغ بقى اللي بتبقى تاحت خلاص هذي ما يتكون منه اللي ايه السهر السهر الغرب حاجات ده فالله يقول لي فيه سهر يضرب تنظر في قضة اللي هو ايه ريشه ما تطعيش حاجة حلو زي ما هو كده ثم تبص فوق تنظر في مصله فلا تجد شيء تنظر في رصافه اللي هو ايه حرقة دي اللي مسكة ما بين جسد السهل ومصلف لا تجد شيء انظر في نظيره اللي هو دي نبات بتاع اسم السهم دي فلا تجد شيء يبقى انت ضربت سهم على رمية صيد يعني لما شوف التمثيل انك انت ضربت سهم على صيد هو لا لقيت الصيد ولا لقيت في السهم السهم لما بيضرب في صيد ايه اللي بيحصل ها إيه اللي بيأصل ده يتعلق شيء من فرص الصيد ودمه ولحنه فهتلاقي بقى دم حيث تلح ما طلع هلا دم هلا مش كده دهن هلا لا ده السهم ايه ابي ادي عم زي ما هو فعايز يقولك ايه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من نظامه يعني عد السهم من الصيد تروح تبص بالسهم ما تلعوش طلع لك أي حاجة من الصيد لا حيثة لحمة ولا شوية دم ولا حيثة دهن ولا في أي شيء يدو أن يقول خرجوا من الإسلام بلا شيء بلا شيء ما أخذوا شيئا من الإسلام على الإطلاق خرجوا من الإسلام بلا شيء كما يمرق السهم من الرمية فانظروا فيه فلا تجد فيه لا طلع بعقيدة ولا شريعة ولا أي حاجة ولا أي حاجة لا فيها حتى لحم ولا شوية دم ولا فرأس ولا فرجل ولا فجسم ولا في أي حاجة شوف يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من له من الرمية نعيب بأكلام الله فانظروا فيه قوذا فيه اللي هو ب اللي هو ايه الريش سهم تحت فلا تجد شيئا تنظر في نصليه ها فلا تجد شيئا تنظر في رصافه اللي هي الايه العقده دي ها؟ فلا تجد شيئا تنظر في نظيه جسم السهم فلا تجد شيئا خارج من الاسلام بلا شيء بلا شيء بلا شيء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتهم لما اظهرت وهيبقى ليهم باها وضع خلاص ويبقوا فرقة فرقة هتعرفهم باعلامة اللي هي بقى تلمسها علي بن أبي طالب وحصل ليها وقع كده ايه بقى هي العلامة وبقية الحديث بيقول ايه ويه حكم اقتلهم وحكم تكفرهم داني لو انت عايز تكمله معايا ان شاء الله يبقى بإذن الله تعالى أشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. لا أن نستغفرك نتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأشتغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سعيكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأرجو